مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم لنا المرهفات لضاب البواسم لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الاسود وبات الضياغ نفل الحديدة بعزم شديد نفل الحديده بعزم شديد اذا الحرب جاءت بلحن الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ولا استل هدام من دماء الوريد ونسقي الهدام دي مال الوريد ونرضي بحدي حسام الروس ونشفي بضرب عدات النفوس فأبشر عدوي بيوم عبوس ليشريق في الكون مجد تريد ليشريق في الكون مجد تريد قراع الأسنات لحن الرجال وفي الحرب عز وريف الظلال فقم للخلود أخيّا تعال ودعا كدربل كسول البريد ودعا كدربل كسول البريد إذا النار شبت نحن الضرام نحرق بالسيف جمع الطرام ونمحو عن الكون لينا الظلام فيبزغ في الكون فجر جديد فيبزغ في الكون فجر جديد صواري منافل عذا قاطعات وأفعال نافل برا ساطعات ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي وسيف رشيد بتوحيد ربي وسيف رشيد فيا قوم قوموا لقرع السلوف فما العيش إلا بظل الحتوف نموتوا بعزه ونحن وقوف ولا خير في العيش عيش العبيد ولا خير في العيش عيش العبيد